بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَامِّمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلْيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ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 أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا تَحْكُمُ بِهِ تَبِعُوا سَبِيلَنَا وَالنَّحْمِلُ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاكُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 فمَا كََ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّ أَمْ قَاُ قُتُلُهُ أَوْ حَرِقُهُ فَأَنْ جَهُ اللَّهُ مِنَ النَّ إَِّ فِي ذَلِكَ ل آيَاتِ لِقَوْمُِؤمِّنُون وَقَالَ إِمَتَ تَخَذُذْ مِن دُونِ اللهِ أَوْثَانًا مَّا وَدَّتْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بعض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 وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهَبَ نَا لَهُ إحاقَ وَيعقُوبَ وَجَعَن فيِي ذُّية إن غُتَوكِتابَ وَآتَنَاهُ أجرَهُ فيِي الدُّنيا وَإِنهُ فآخِرَة لَ مِن الصطالحين.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 تُون فِي نَادِيكُمْ الْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا آتِنَا بِعَذَابِ الله فما كان جَوَابَ قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِي هَٰذِهِ قالوا نَحننّ أَمُ بِمَم فِيهَاُ نَجَّّهُ وَأَهَّهُ إَِّم رَأتَج كََت مِنَ الغابِرين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 وَقَونَ وَفِعَونَ وَهَا مَانَ وَلَ قَدجَ أَهُّ سَابِبيناتِ فَسْتَك بَرُوفِ لِأَْرض وَماَا كانَوا سابقين كلُلا أخَذْ نَا بِذَم بِهِ فَمِنْهًُا أَرسَلنَا عَيهِ حاصبَ وَمِنْهُّن أَخَذَتهُ الصَّيحَةُ وَمِنْ غًُّا خَسَف نَا بِجِل أَرضَّ وََمِنْ غًُّا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 فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون بِهِ ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون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 وَيَسْتَعجِلَكَ بِالعَذااب وَلَو لَا أَجَلُُّ سََّّجَأَهُم الْ العذاب وَل يَأكئَّهُم بَغْْتَتَ وَهُمْ ل يَشْعرُون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 الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من ذابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم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 وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُفْسِنِينَ